بسم الله الرحمن الرحيم من نهديك هذا الإصبار المتمين من صلاة التراويح والقيام برواية حفص عن عاصم للشيخ حاتم فريد الواعد والآن مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور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 أخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لك أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافئه ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.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 ایم